ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رِجَالًا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعل لهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزل إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون وجعل في الأرض رواسيا تميد بهم وجعل فيها فجاجا وجعل فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعل السماء سقف محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سَخِرُوا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 قال بر رَبُّ رب السماوات والأرض الذي فطره النوى على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَكِ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِيرِينَ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 وَكُلًا جعلنا صالحين وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وزكريا إن دار ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 انها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون